حصرياً على شبكة المعالي الإعلامية غربا غربا غربا غربا غربا غربا غربا غربا غربا الجبال ورباه ونورت العين شعار للحياة انت سألعنا فعنا لا نبالي بالطغاة نحن جند الله دوما دربنا درب الأباة كم تذكرنا زمانا يوم كنا سعدا في كتاب الله نتلوه صباحا ومسى كم تذكرنا زمانا يوم كنا سعدا في كتاب الله نتلوه صباحا ومسى غربا, غربا